قل لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا حرم الله ما حرم وان تحرموا ايمانكم الله مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما ونساء واتقوا الذي تساءلون به والارحام إِنَّ اللَّهَ كَانْ عَلَيْكُمْ عَقِيبًا يَا أَيُّوَا الذَّبِينَ أَنْتَهُ اللَّهَ يَقِيلُوا فَوْلًا سَدِيدًا يُصْلح لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْزِلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُوْطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَأَذَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد في نارة الحديث كتاب الله أحسن الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثت بدعة وكل بدعة الضلالة وكل الضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام ونبدأ التفسير قال رضا وتعالى إن الذين كفروا وصدونا عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي لعناه للناس سواء العيكة فيه والبعد وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِمِ بِظُنِّ يُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قال الله تعالى بعدما بيّن حال المؤمنين إن الله يطردين عمنوا عن مصحاة جنات تلك من تحتها الأنهار وهذا القرآن ما ثاني إذا ابتدأ بوصف قوم سنة بالوصف الثاني إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله وقلم هذه الصفة كشفها وقلم أيضا ترد الذين كفروا إلا وهم يصدون عن سبيل الله جل فعلا وحسدا وحقدا كما تفعل عهود وأهل الكفر جميعا عندما بيّن الله جل فعلا أنهم يقاتلون وصدون عن سبيل الله حسدا هذه الأمة علم اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق وعلموا أن وصفه موجودا عندهم في التوراة ومع ذلك كفروا به قال قائلهم أهو هو؟ قال نعم هو هو قالوا ماذا بعد؟ قال عدواته إلى يوم الدين كما وصف الله على حسدا عند أنفسهم قال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله انظر هنا لتعلم أن حالهم ودأبهم والصد عن سبيل الله وأتبع بالمضارة هنا عطفا على الماضي إن الذين كفروا ويصدون أجل أهل استمرارية في صدهم عن سبيل الله يتكالبون يتألفون جميعا ويتحدون جميعا على الصد على الصد عن سبيل الله لذلك على فرضه تحسبهم جميعا قلوبهم شتى لكنهم يتاهدون يجتمعون على على بغض أهل وعلى أعداوة أهل الدين وعلى نعم ناسا جانب في قوله جل في علاه ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ان هذا دابهم هذا حالهم وانهم يصدون عن سبيل الله جل في علاه وانهم وان كانوا شتاتا جمع الله وله شملهم على على عداوه الدين وعلى الصد عن سبيل الله في علاه وان هذا الدين مع في دين هداتهم في الدين نجاتهم لكن هم هم يظنون ان منهم الدنيا التي يريدونها يسل منهم الجاه والسيادة والوجاه والمال ومن يولد له فتنته فينتملك له من الله شيئا مع أن في الدنيا بالدين إن الذين كفروا وصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام هنا في قوله والمسجد الحرام قال بعض العلماء منهم سعيد بن جبير وابن عباس أنهم قالوا كان يرون الحرم كله مسجدا وهذا الذي ندين الله به أن كل الحرم مسجد يعني الصلاة في أي مكان من الحرم ب ألف صلاة الصلاة في أي مكان من الحرم بمئة ألف صلاة فكل مكة حرم كل مكة حرم قال الله جلال شعلا بالغ الكعبة والاجماع على ان الهدي يبلغ مئمنه سماها كعبه سماها كعبه هديا بالغ الكعبه فهذه هي على ان ان مكه مك باسرها حرم او مكه مك كلها حرم حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توسب بيت ام هان رضي قال الله تعالى سبحانه والذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا نعم وهو كما قلنا أسر يبيه من بيت أمهان الغرض المقصود بأن في قوله ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله هذا ذأبهم وحالهم الصد عن سبيل الله والوقوف عمدا أمام الدعوة إلى الله في فعلها قال والنبي صلى الله عليه وسلم يشكر أن تتدع عليكم الأمم كما تتدع الأكلة على قصاتها قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله قال لا إنكم كثير إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيد ولكنكم غثاء كغثاء كغثاء السيد ولا الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن قال وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا اكره هيت المرض قال احب الدنيا وكرهت وكرهت إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء قال ابن عباس وقال سعيد بن جبير كانوا يرون الحرم كله مسجدا الثاني نفس المسجد مسجد الكعبة وهذا حكاه الموردي وكما قلنا إذا اذا ذكر المسجد الحرام والصحيح الراجح أنه المرض به الحرم كل الحرم نعم لا سيما وأن الله جعل شعلا قال عن يهود والنصارى قال منعهم من دخول المسجد الحرام والاتفاق أنهم ممنوعون من الحرم كليتا أنهم ممنوعون من الحرام كليتا إن الذين كفروا وصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء لكفوا نوخ فان تمن الذين يقرؤون ان ان كفروا وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس قف تمام سواء ارائكم فيه والبيت نعم جعلناه للناس ايداناه اننا للناس كل كلهم لنخص به بعض كما قال هؤلاء اهل مكه الذين كفروا بالله جعلناه للناس كلهم لم نخص به بعضهم بعضهم ذنباء بعض هذا على أنه جميع الحرم والثاني جعلناه قبلة لصلاتهم ومنسكا لحجهم وهذا علناه نفس المسجد اللي هو مسجد الكعبة وقرأ إبراهيم أن خيوة بن أبي عبلة حفظ عن عاصب سواء بالنصب فأتوجه الوقف على سواء وبعض القراء قد وخف على سواء فكأن المعنى الذي جعلناه للعاكف والبادي سواء فأما العاكف هو المكيم وأما البادي فهو الذي يأتيه من غير أهلي فجعله سواء لهما وهذا من قولهم بدى القوم إذا خرجوا من الحضر إلى الصحراء وقال ابن كثير وابو عمر قال البادي بالياء قرأ عاصمة بن عامر وحمزة الكسائي عن نافع في الحالتين قال والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العكو فيه والبات والمعنى أنهم أيضا يصدون عن المسجد الحرام ولا حدث فيها إشارة إلى ما حدث إلى صلح الحديبية عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعتمرون فصدوهم عن المسجد الحرام والبيت عكوفا فصدوهم عن المسجد الحرام نعم قال في قوره سواء العاكف والباد المعنى ان العاكف يعني المقيم في مكة العاكف والباد يستويان في سكنة مكة والنزول بها فليس احدهما حتى بالمنزل من الآخر غير أنه لا يخرج أحد من بيته هذا هو قولنا عباس هذه مسألة تتعلق فيها لما قال سواء يا ليتها تستمر يتعلق فيها الكلام على سكن مكة هل يجوز إجارة ستن مكة أم لا نعم هذا قول سعيد جبير ذهب أحمد أبو حنيفة إلى أن كراء دور مكة وعاءها حرام لما؟ لأنها المجدد الحرام والمجد حرام يبقى على الحرم كله والثاني أنه ما في تضبيله وحرمته وإقامة المناسك به هذا صحيح يبقى في قوله الذي يعنىه الناس سواء العاكم فيه الباد ليس الأمر على السكنة وإن حمله الأحناف على السكنة فالشافعية الملكية روناء بأن سكنة مكة تدوز وديار مكة يدوز فيها البيع والشراء والإيجارة هذا هذا الأصل والحق بأنه قد وردت مناظرة بين إسحاق وبين الإمام الشافعي على هذه المسألة عندما قال الإمام أحمد ناصحا لإسحاق تعال نسمع لهذا الرجل سأريك ما ما لم تر عينك فلما وجده شابا صغيرا ياسعا قال أن أترك ابن عيين يقول حدثنا فلان عن فلان ونذهب إلى هذا الشاب الحدث فقال له إن فاتك الحديث بعلوم من ابن عيين فخذه بنزول وإن فاتك العلم من هذا الشاب فلن تجد مثله فلن تجد مثله نعم وكان ناصحا أمينا لذلك أقرى إصحاق بعد ذلك كانت المناظرة بينهما على سكن مكة محتج الإمام الشفعي على جواز سكن مكة وتأجير سكن مكة على حديث ظاهر عن الامام عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له يا رسول الله يعني أتنزل أين تنزل بمكة لما جاء فاتحان قالوا له أين تنزل بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من ربع قال وهل ترك لنا عقيل من ربع قال قول, قول النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيم من رباع فهمها الإمام الشفعي أن هذا بيع وشراء وإرث يعني تتملك إذن هي تتملك فلما قال بذلك لم يفهم إسحاق كلام الإمام الشفعي ونظره بأقوال بعض الصحابة أنهم قالوا رباع مكة لا تسكى لا تمتلك فقال الشفع إليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وقال فلان فالحق معه بأن ربع مكة تملك وتباع وتشترى وتستأجر وهو الآن حدى بالمتأخرين من الحنبلة أن يقولوا بذلكا فيكون اذا قلنا بانها تملك وانها تباع وتشترى وتستاجر وجب علينا ان ان نوجه الايه وجب علينا ان نوجه الايه ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله والمزيد حرام رجع سواء من يعكف فيه والبعد يبقى المعنى كده يستويان في تفضيله أن العاكف المقيم وأن الذي جاء زائرا البادي كلاهما مأمور بإقامة المناسك مأمور بتعظيم شعائل الالد الفعلاء مأمور بتعظيم البيت وهذا راجع صحيح في قوله سواء اي يستويان, يستويان في التعظيم يستويان في اقامه الشعائر يستويان في اقامه المناسك يستويان هذا صحيح يستويان قال سواء نعته فيه والباء في قوله ما هم يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب من عذاب أليم قال هو ما فيه بإلحاد الإلحاد أصالة هو العدول عن القصد والمعنى هو ما يريد فيه إلحادا في بالالحاق بالالحاد اختلفت العلماء في معنى الالحاد هذا قول خمسه هو ظلم هذا جاء من نابلسه ودي لون ارضى وقيل الالحاد هو عمل الشياطين اللهم احفظنا ربنا تعال خطا فاحش الرجل قال كلمه عجيبه جدا بيقول يعني اذا قلنا بان الحرم في شيء جميل بان الحسنه ب 100000 فالسيئه ايضا ب 100000 وهذا هذا هذا ايضا خطا بين بكل الوجوه وليست الحسنه في الحرم ب 100000 هذا كلام باطل ليست حسنه في الحرم ب 100000 الصلاه ب 100000 صلاه هذا صحيح فبيقول كما أن الحسنة مئة ألف, ألف مقدمة خاطئة ونتيجة خاطئة وقياس خاطئ والناس أصلا تتكلم هناك بالعواطف طبعا هؤلاء يعني رأساء حافلات يتكلمون بهذا ومسألة الديني مسألة علم يعني لا بد أن يتكلم في أمر الدين إلا إلا من علمه الله جالي شواله نعم فالإلحاد هو المصين لذلك كان ابن عباس يخشى, يخشى من الجرم لا من ضعافه السيئات يخشى من الجرم فلذلك كان كان يرجح عدم سكن مكه وهنا إذا قلنا بالسيئات انيات في جميع المعاصي ام معاصي عن قول انه عمر بن رضي الله عنه وارضاه قال ان احتكار الطعام بمكه فان احتكار الطعام بمكه الحادث فيه ظلم وهذا معناه ان كل معصيه حرام تكون حادث فكل معصيه انه كل تكون الحادا في الحرام وينزل صاحبها تحت قول الله جل وعلا ومن يرد فيه بالحاد بظلم يذقه من عذاب اليم طبعا هو الاصل انا بالحاد بظلم الظلم أ... الاصل في الظلم انه يعم يعم الظلم الاصغر والظلم الاكبر يدخل تحتها أو ينزل تحتها ومن يرد فيه بالحاد بظلم من كما قال الله تعالى ان الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظن من فهم الصحابه الظن العام الاظهر والاكبر ورجاك بن عباس حمل قول الله على ومن يرد فيه بالحاد بظلم حمله على التعميم لكن ما وجه العموم انا ما سالتكم من جمل مواجه العموم هنا في قوله ومن يورد فيه بإلحاد بظلم مواجه العموم هنا حامل ابن عباس على العموم عليكم السلام الله كافر مواجه العموم في قوله ومن يورد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الأليم وين هنا الله أكبر ممتاز ممتاز بذلك الله خائم أم لكن إجابة صحيحة ما قال يا سلفي لا صحيح ناكرة في سياق الشرط تفيد العموم ناكرة في سياق شرط تفيد العموم فعممات معباس وقال أيها الأصله والقايد عند العلماء يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص, مخصص يخصصه قال وما يولد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وقيل الظلم هنا بمعنى الشرك الظلم بمعنى الشرك لقول الله جل في علا الذين أمنوا ونبسوا ومعنوا بظلم وهاكل أمنهم مهتدون النبي فصر علىهم بأن الشرك يا ابني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم الرابع هو استحلال المحظورات إلى حرم تقدروا شواني <تصفيق> فتا تفسير اوميوريتي بالحادم بظلم يذق من عذاب القديم قال ابن عباس الظلم هنا تعميما هو كل سيئة فكل سيئه تنزل تحت الظلم فيكون الحادم في الحرم سيتعرض المرء للوعيد لذلك ابن عباس الله عنه وارضاه كان اخشى من المكث في الحرم من اجل ذلك وكان يخرج خارج مكه يعني كان يفضل السكن خارج مكه من اجل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تحتكروا الطعام بمكه فإن احتكار الطعام بمكه الحاد فيه وظن الثاني انه شرك ام الثاني أنه الشرك لعموم قول الله للفعلاء الذين أعملوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك وهذا الذي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فصلهم عندما قال أينا لم ينظم نفسه يا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك ألم تسمعوا لقول الحكيم لابنه يا ابنها لا تشرك بالله إن الشرك بظلم عظيم الثالث أنه شرك ومعه القتل وهذا قال هو القتل أيضا من الظلم وقيل استحلال محضرات الإحرام يكون إلحادا والخامس استحلال الحرام تعمدا والحق بأن الأصل في ذلك الإلحاد هو الظلم الظلم هنا هو الشرك الظلم هنا هو الشرك لأنه بمكة أو بغير مكة وإن كانت السيئات فإنها لا تتضعف فإنها لا تتضعف يعتقد العامة بأن الحسنات تتضاعف في مكة والسيئات تتضاعف وكله خطأ بي لا الحسنات تتضاعف يتتضاعف أصل تضاعفيها بقول اكتبوها له عشر إلى سبعمائة إلى ضعف كثيرا لكن تتضاعف أنها بمكة لا فقط الصلاة بمكة مائة ألف صلات. ليس الأمر على أن الحسنات بمكة بمائة ألف حسنة وأن السيئة مائة ألف سيادة. هذا انتشر عند العامة ولا بصاحب حال من فلا يمكن أن يقال بان السيئه فقط أي سيئه في في الحلم الحاد وان يكون هو ممن يقع تحت هذا الوعيد الشديد ذم من اداب الاله الحق بانه شرك وكبائر الذنوب الشرك وكبائر الذنوب صحيح فياده في قوله اميوريتي بالالحاد بظن من فهو الشرك وكبائر الذنوب وهنا تترتب على هذه المسألة لو انتوى ظلماً لو انتوى ظلماً في الحرم هل يؤاخذ به أم لا؟ لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستقرعوا عليه أو قال إن الله طلاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم فإذا هم أحد في الحرم خاصة بخطيئة فهل يؤاخذ عليها أم لا؟ الحق بأن ابن مسعود ذهب إلى ذلك ذهب إلى أن من هم بخطيئة وإن لم يرتكبها بأنه يعاقب عليها قال ابن ضحاك كلاما شديدا صراح إن الرجل لا يهم بالخطيئة لا يهم بالخطيئة لمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه ولم يعملها وأيضا مجاهد قالت تتضاعف السيئات بمكة كما تتضاعف الحسنات سؤال إمام أحمد هل تكتب السيئات أكثر ملاحظة فقال لا إلا بمكة لتعظيم البلد وأحمد على هذا يرى بها وقد جاور جابر بن عبد الله فكان ابن عمر يقوم بها والثاني أن من يرد من يعمل أن من يرد هنا توديه ومن يعمل استعيح الراجع في هذا الباب بأن السيئات لا تتضاعف كما أن الحسنات لا تتضاعف الأصد في السيئات قالها عموما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن هذا مثل الملائكة من همّ بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر إلى سبعمائة إلى ضعف كثيرة ومن همّ بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة ومن همّ بسيئة قال فلم يعملها فاكتبوها له سيئة سيئة واحدة لو كان هناك تم التخصيص لو ورد الدليل بذلك الصحيح أن السيئات لا تتضاعف وأن الحسنات لا تتضاعف إلا الصلاة فهي بمئة بمئة ألف صلاة لكن كما قلنا قد يتعاظم الجرم قد يتعاظم الجرم وأما قول عطاء بأنها تتضاعف السيئات لا دليل عليه بحالنا الأحوال وأيضا قول بمسعود أن من هم بخطيئة ولم يعملها يعاقب عليها وتكتب له أمام الله عند الله جلت علىها هذا مخالف لظاهر الحديث ولم يكن كم الدليل على ذلك إذن نحتاج في هذا إلى توجيه قول الله لا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ومن يرد يعني هو لم يعمله الآن انتوى نقول لا الصحيح ومن يرد يعني ومن يعمل ومن يعمل. من يرد هنا بمعنى ومن يعمل معنى نقف عند هذه الآية الفواد المصبصة عند هذه الآية الصد عن سبيل الله دأبوا الكافرين لدين الله جل في علا لذلك كثير من من يتسب للإسلام إذا, إذا, إذا وصف بياد الوصف الصد عن سبيل الله جل في علا ففيه خلى من خلات آهل الكفر الذين كفروا يصدون حالهم يصدون وهو حال الآن وحالهم أنهم يصدون عن سبيل الله كام الحرم سواء سواء كان العاكف اقول بعد يعني المقيم والزائر كام الحرم سواء جرم الإلحاد في الحرم جرم الإلحاد في الحرم نعم لو في اي اسئله تفضلوا وننتقل الى المهذب الضعف الحسنات تتضعف ما, ما الدليل إلا بالمضاعفة التي جاءت في الحديث فقط الصلاة بمئة ألف صلاة الصلاة فيها بمئة ألف صلاة نعم, نعم المضاعفة هنا في مسألة الصلاة الصلاة فيها بمئة ألف صلاة لكن حسنا بمئة ألف حسنا هذا لم يبد ولا دليل عليه والسيئات لا تتعاظم كماً لكن جرما نعم نعم نعم يعني بمعنى أنه يعني بأنه لو وقع في الجرم أو في الحج في الحرم يتعظم عند الله نعم يتعظم عند الله حبيب قلت بالحديث الأصيل لأنه الذي ورد في الحرم بالمضاعفة الصلاة الصلاة دمائة ألف الصلاط. ا يكون لحد معين كان اعمال في رمضان وادي وادي الحجه مثلا هذه فيها كما قلت المساله التفصيل الان طريق رجل مريض يتيمم لكنه, لكنه لا يستطيع الضرب بالكفين هل يصح الضرب بكف واحده للمشقه نعم يصح نعم يصح فيمسح بها وجهه ويديه واذا استعان باحد ضرب بكفيه ومسح عليه كان او